التفسير وصفات صفا أقسم بالملائكة التي تصف في عبادتها متراصه فالزاجرات زجرا وأقسم بالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء الله له أن ينزل فالتاليات ذكرا وأقسم بالملائكة الذين يتلون كلام الله إن إلهكم لواحد إن معبودكم بحق أيها الناس لواحد لا شريك له وهو الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنة إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب إنا جمنا أقرب السماوات إلى الأرض بزينة جميلة هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتلالئة وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة سيرمى بها لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمع الملائكة في السماء إذا تكلموا بما يحيه إليهم ربهم من شرعه ولا من قدره ويرمون بشهوب من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب طردا لهم وإبعادا عن الاستماع إليهم ولهم في الآخرة عذاب مؤلم دائم لا ينقطع إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب إلا من اختطف من الشياطين خطفه وهي كلمة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما لم يصل علمه إلى أهل الأرض فيتبعه شهاب مضيء يحرقه وربما يلقي تلك الكلمة قبل أن يحرقه الشهاب إلى إخوانه فاتصلوا إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب فاسأل يا محمد الكفار المنكرين للبعث أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء ممن خلقنا من السماوات والأرض والملائكة إن خلقناهم من طين لزج فكيف ينكرون البعث وهم مخلوقون من خلق ضعيف وهو الطين لزج بل عجبت ويسخرون بل عجبت يا محمد من قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه وعجبت من تكذيب المشركين بالبعث وهؤلاء المشركون من شدة تكذيبهم بالبعث يسخرون مما تقول بشأنه وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا وعظ هؤلاء المشركون بموعظة من المواعظ لم يتعظوا بها ولم ينتفعوا لما هم عليه من قساوة القلوب وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا شهدوا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه بالغوا في السخرية والتعجب منها وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا ما هذا الذي جاء به محمد إلا سحر واضح أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون اذا متنا وصرنا ترابا وعظاما باليه متفتته الا لمبعوثون احياء بعد ذلك ان هذا لمستبعد او اباؤنا الاولون او يبعث اباؤنا الاولون الذين ماتوا قبلنا قل نعم وانتم داخرون قل يا محمد مجيبا اياهم نعم تبعثون بعد أن صرتم ترابا وعظاما باليه ويبعث اباؤكم الأولون تبعثون جميعا وأنتم صاغرون ذليلون فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون فإنما هي نفخة واحدة في الصور النفخة الثانية فإذا هم جميعا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يترقبون ما يفعل الله بهم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقال المشركون المكذبون بالبعث يا هلكنا هذا يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون فيقال لهم هذا يوم القضاء بين العباد الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به في الدنيا اشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ويقال للملائكة في ذلك اليوم اجمعوا المشركين الظالمين بشركهم هم في الشرك والمشيعين لهم في التكذيب وما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام فعرفوهم طريق النار ودلوهم عليها وسوقوهم إليها فإنها مصيرهم. وقفوهم إنهم مسؤولون واحبسوهم قبل إدخالهم النار للحساب فهم مسؤولون ثم بعد ذلك سوقوهم إلى النار ما لكم لا تناصرون ويقال لهم توبيخا لهم ما بالكم لينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا تتناصرون وتدعمون أن أصنامكم تنصركم بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم منقادون لأمر الله ذليلون لا ينصر بعضهم بعضا لعجزهم وقلة حيلتهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويتخصمون حين لا ينفع التلاوم والتخاصم قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال الأتباع للمتبوعين إنكم يا كبراءنا كنتم تأتوننا من جهة الدين والحق فتزينون لنا الكفر والشرك بالله وارتكاب المعاصي وتنفروننا من الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قال المتبوعون للأتباع ليس الأمر كما زعمتم بل كنتم على الكفر ولم تكونوا مؤمنين بل كنتم منكرين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وما كان لنا عليكم أيها الأتباع من تسلط بقهر أو غلبة حتى نوقعكم في الكفر والشرك وارتكاب المعاصي بل كنتم قوما متجاوزين الحد في الكفر والضلال فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قوله أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين ومن ثم فإنا دائقون لا محالة ما توعد به ربنا فأغويناكم إنا كنا ظاوين فدعوناكم إلى الضلال والكفر إنا كنا ظلين عن طريق الهدى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فان الاتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامه مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انا كما فعلنا بهؤلاء من اذاقتهم العذاب نفعل بالمجرمين من غيرهم انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك ما يخالفها رفضوا الاستجابة لذلك والإذعان له تكبرا عن الحق وترفعا عليه ويقولون لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون محتجين لكفرهم أنترك عبادة الهتنا لقول شاعر مجنون يعنون بقولهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعظم الفريه فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا ولا شاعرا بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالقرآن الداعي إلى توحيد الله واتباع رسوله وصدق المرسلين فيما جاءوا به من عند الله من التوحيد وإثبات المعاد ولم يخالفهم في شيء إنكم لذائق إنكم أيها المشركون لذائق العذاب الموجع يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم لرسول وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر بالله وارتكاب المعاصي إلا عباد الله المخلصين لكن عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم الله لعبادته وأخلصوا له العبادة هم بمن جات من هذا العذاب أولئك لهم رزق معلوم أولئك العباد المخلصون لهم رزق يرزقهم الله إياه معلوم في طيبه وحسنه ودوامه فواكه وهم مكرمون ذلك الرزق فواكه متنوعة من أطيب ما يأكلونه ويشتهونه وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات وبالنظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا يزول على سرر متقابلين يتكئون على أسرة متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض يطاف عليهم بكأس من معين يدار عليهم بكؤوس الخمر التي هي في صفائها كالماء الجاري بيضاء اللذة للشاربين بيضاء اللون يلتذ بشربها من يشربها لذة كاملة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ليست كخمر الدنيا فليس فيها ما يذهب العقول من السكر ولا ينتاب متعاطيها صداع يسلم لشاربها جسمه وعقله وعندهم قاصرات الطرفعين وعندهم في الجنه نساء عفيفات لا تمتد أبصارهن إلى غير أزواجهن حسان العيون كأنهن بيض مكنون كأنهن في بياض ألوانهن المشوبة بصفرة بيض طائر مصون لم تمسه الأيدي فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتسألون عن ماضيهم وما حدث لهم في الدنيا قال قائل منهم إني كان لي قرين قال قائل من هؤلاء المؤمنين إني كان لي في الدنيا صاحب منكر للبعث يقول أئنك لمن المصدقين يقول لي منكرا وساخرا هل أنت أيها الصديق من المصدقين ببعث الأموات؟ أَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ أَإِذَا مَتْنَا وَصِرْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا نَخِيرًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ وَمُجَازُونَ عَلَى أَعْمَالِنَا الَّتِي عَمِلْنَاهَا فِي الدُّنْيَا قال هل انتم مطلعون قال قرينه المؤمن لاصحابه من اهل الجنه اطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر البعث فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع هو فراى قرينه في وسط جهنم قالت الله انك لتوردين قالت الله لقد قاربت ايها القرين ان تهلكني بدخول النار بدعوتك لي الى الكفر وانكار البعث ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين ولولا انعام الله علي بالهدايه للايمان والتوفيق له لكنت من المحضرين إلى العذاب مثلك ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل النار توجه إلى خطاب قرنائه من أهل الجنة فقال افما نحن بميتين فلسنا نحن أصحاب الجنة بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين غير موتتنا الأولى في الحياة الدنيا بل نحن مخلدون في الجنة ولسنا بمعذبين كما يعذب الكفار إن هذا له الفوز العظيم إن هذا الذي جازانا به ربنا من دخول الجنة والخلود فيها والسلامة من النار لهو الظفر العظيم الذي لا ظفر يسويه لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن يعمل العاملون فإن هذا هو التجارة الرابحة أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك النعيم المذكور الذي أعده الله لعباده الذين أخلصهم لطاعته خير وأفضل مقاما وكرامة أم شجرة الزقوم الملعونة في القرآن التي هي طعام الكفار الذي لا يثمن ولا يغني من جوع إنا جعلناها فتنة للظالمين إن صيرنا هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون بالكفر والمعاصي حيث قالوا إن النار تأكل الشجرة فلا يمكن أن ينبت فيها إن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة المنبت فهي شجرة تخرج في قاعر الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ثمرها الخارج منها كريه المنظر كأنه رؤوس الشياطين وقبح المنظر دليل على قبح المخبر. وهذا يعني أن ثمرها خبيث الطعم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإن الكفار لآكلون من ثمرها المر القبيح ومالئون منه بطونهم الخاوية ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب خليط قبيح حار ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم ثم إن رجوعهم بعد ذلك لإلى عذاب الجحيم فهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب إنهم ألفوا آباءهم ضار إن هؤلاء الكفار وجدوا آباءهم ضالين عن طريق الهداية فتأسوا بهم تقليدا لا عن حجة فهم على آثارهم يهرعون فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلالة مسرعين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين فليس قومك أيها الرسول أول من ضل من الأمم ولقد أرسلنا فيهم منذرين ولقد أرسلنا في تلك الأمم الأولى رسولا يخوفونهم من عذاب الله فكفروا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فظر أيها الرسول كيف كانت نهاية الأقوام الذين أنذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم إن نهايتهم كانت دخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم إلا عباد الله المخلصين إلا من أخلصهم الله للإيمان به فإنهم ناجون من العذاب الذي كان نهاية أولئك المكذبين الكافرين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد دعانا نبينا نوح عليه السلام حين دعا على قومه الذين كذبوه فلنعم المجيبون نحن فقد سارعنا في إجابة دعائه عليهم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ولقد سلمناه وأهل بيته والمؤمنين معه من أدى قومه ومن الغرق بالطوفان العظيم المرسل على الكافرين من قومه وجعلنا ذريته هم الباقين ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحدهم فقد أغرقنا غيرهم من قومه الكافرين وتركنا عليه في الآخرين وابقينا له في الامم اللاحقه ثناء حسنا يثنون به عليه سلام على نوح في العالمين امان وسلام لنوح من ان يقال فيه سوء في الامم اللاحقه بل سيبقى له الثناء والذكر الحسن انا كذلك نجزي المحسنين إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوحا عليه السلام نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده إنه من عبادنا المؤمنين إن نوحا من عبادنا المؤمنين العاملين بطاعة الله ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي أرسلناه عليهم فلن يبقي منهم أحد وإن من شيعته لإبراهيم وإن إبراهيم من أهل دينه الذين وافقوه في الدعوة إلى توحيد الله إذ جاء ربه بقلب سليم أذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك ناصح لله في خلقه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون حين قال لأبيه وقومه المشركين موبخا لهم ما الذي تعبدونه من دون الله أإحكا آلهة دون الله تريدون آلهة مكذوبة تعبدونها من دون الله فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم يا قوم برب العالمين إذا لقيتمه وأنتم تعبدون غيره وماذا ترونه الصانعا بكم فنظر نظرة في النجوم فنظر إبراهيم نظرة في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه فقال اني سقيم فقال متعللا عن الخروج مع قومه الى عيدهم اني مريض فتولوا عنه مدبرين فتركوه وراءهم وذهبوا فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون فمال الى الهتهم التي يعبدونها من دون الله فقال ساخرا من آلهتهم ألا تأكلون من الطعام الذي يصنعه المشركون لكم ما لكم لا تنطقون ما شأنكم لا تتكلمون ولا تجيبون من يسألكم أمثل هذا يعبد من دون الله فراغ عليهم ضربا باليمين فمال عليهم إبراهيم يضربهم بيده اليمنى ليكسرهم فأقبلوا إليه يزفون فأقبل إليه عباد هذه الأصنام يسرعون. قال أتعبدون ما تنحتون فقابلهم إبراهيم بثبات وقال لهم موبخا إياهم أتعبدون من دون الله آلهة أنتم الذين تنحتونها بأيديكم والله خلقكم وما تعملون والله سبحانه خلقكم أنتم وخلق عملكم ومن عملكم هذه الأصنام فهو المستحق لأن يعبد وحده ولا يشرك به غيره قالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم فلما عجزوا عن مقارعته بالحجه لجأوا إلى القوة فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم قالوا ابنوا له بنيانا واملؤوه حطبا وأضرموه ثم ارموه فيه فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم سوءا بأن يهلكوه فيستريحوا منه فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار عليه بردا وسلاما وقال اني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي تاركا بلد قومي لأتمكن من عبادته سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة رب هب لي من الصالحين يا رب ارزقني ولدا صالحا يكون لي عونا وعوضا عن قومي في الغربة فبشرناه بغلام حليم فاستجبنا له دعوته فاخبرناه بما يسره حيث بشرناه بولد يكبر ويصير حليما وهذا الولد هو اسماعيل عليه السلام فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَاظْرْ مَا ذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمِرْ سَتَجِدُنِ إِنَّ شَأْ أَلَّا مِنَ الصَّابِرِينَ فلما شب إسماعيل وأدرك سعيه سعي أبيه رأى أبوه إبراهيم رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي قال إبراهيم مخبرا ابنه عن فحوى هذه الرؤيا يا بني إني رأيت في النوم أني أدبحك فانظر ما ترى في ذلك فأجاب إسماعيل أباه قائلا يا أبي افعل ما أمرك الله به من ذبحي ستجدني إن شاء الله من الصابرين الراضين بحكم الله فلما أَسْلَمَ وتله للجبين فلما خضع لله وانقاد له وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته لينفذ ما أُمِرَ به من ذبحه وناديناه أن يا إبراهيم ونادينا إبراهيم وهو يهم بتنفيذ أمر الله بذبح ابنه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك إنا كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجزي المحسنين فنخلصهم من المحن والشدائد إن هذا له والبلاء المبين إن هذا لهو الاختبار الواضح وقد نجح إبراهيم فيه وفديناه بذبح عظيم وفدينا إسماعيل بكبش عظيم بدلا منه يذبح عنه وتركنا عليه في الآخرين وابقينا على إبراهيم ثناء حسنا في الأمم اللاحقة سلام على إبراهيم تحية من الله له ودعاء بالسلامة من كل ضر وآفة كذلك نجزي المحسنين كما جزينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته نجازي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين الذين يفون بما تقتضيه العبودية لله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بولد آخر يصير نبيا وعبدا صالحا وهو إسحاق جزاء على طاعته لله في ذبح اسماعيل ولده الوحيد وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وانزلنا عليه وعلى ابنه اسحاق بركه منا فاكثرنا لهما النعم ومنها تكثير ولدهما ومن ذريتهما محسن بطاعته لربه ومنهم ظالم لنفسه بالكفر وارتكاب المعاصي واضح الظلم ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا على موسى وأخيه هارون بالنبوة ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وسلمناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم ومن الغرق ونصرناهم فكانوهم الغالبين ونصرناهم على فرعون وجنوده فكانت الغلبة لهم على عدوهم وآتيناهما الكتاب المستبين وعطينا موسى وأخاه هارون التوراة كتابا من عند الله واضحا لا لبس فيه وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما إلى الصراط المستقيم الذي لعوجاج فيه وهو طريق دين الإسلام الموصلة إلى مرضات الخالق سبحانه وتركنا عليهما في الآخرين وابقينا عليهما ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقه سلام على موسى وهارون تحية من الله طيبة لهما وثناء عليهما ودعاء بالسلامة من كل مكروه إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كما جزينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين بطاعتهم لربهم إنهما من عبادنا المؤمنين. إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله، العاملين بما شرع لهم. وإن إلية سل من المرسلين. وإن إلية سل من المرسلين من ربه، أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة. إذ قال لقومه ألا تتقون إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل يا قوم ألا تتقون الله بامتثال أوامره ومنها التوحيد وبارتناب نواهيه ومنها الشرك أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتعبدون من دون الله صنمكم بعلا وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين والله هو ربكم الذي خلقكم وخلق آبائكم من قبل فهو المستحق للعبادة لا غيره من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر فكذبوه فإنهم لمحضرون فما كان من قومه إلا ان كذبوه وبسبب تكذيبهم فهم محضرون في العذاب إلا عباد الله المخلصين إلا من كان من قومه مؤمنا مخلصا لله في عبادته فإنه ناج من الاحضار إلى العذاب وتركنا عليه في الآخرين وابقينا عليه ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم الناحقة سلام على الياسين تحية من الله وثناء على الياس إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كما جزينا إلياس هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إن إليس من عبادنا المؤمنين حقا الصادقين في إيمانهم بربهم وإن لوطل من المرسلين وإن لوطل من رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين إذ نجيناه وأهله أجمعين اذكر حين سلمناه وأهله كلهم من العذاب المرسل على قومه إلا عجوزا في الغابرين إلا زوجته فقد كانت امرأة شملها عذاب قومها لكونها كانت كافرة مثلهم ثم دمرنا الآخرين ثم أهلكنا الباقين من قومه ممن كذبوا به ولم يصدقوا بما جاء به وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازلهم في أسفالكم إلى الشام في وقت الصباح وبالليل أفلا تعقلون وتمرون عليها كذلك ليلة أفلا تعقلون وتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة التي لم يسبق إليها وإن يونس لمن المرسلين وإن عبدنا يونس لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين إذ أبق إلى الفلك المشحون حين فر من قومه من غير إذن ربه وركب سفينة مملؤة من الركاب ولم فساهم فكان من المدحضين فأوشكت السفينة أن تغرق لامتلائها فاقترع الركاب ليلقوا بعضهم خوفا من غرق السفينة بسبب كثرة الركاب فكان يونس من هؤلاء المغلوبين فالقوه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم فلما القوه في البحر أخذه الحوت وابتلعه وهو آت بما يلام عليه لذهبه إلى البحر بغير إذن ربه فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرا قبل ما حل به ولولا تسبيحه في بطن الحوت لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبرا فنبذناه بالعراء وهو سقيم فالقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء وهو ضعيف البدن لمكته مدة في بطن الحوت وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من القرع يستظل بها ويأكل منها وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وارسلناه إلى قومه وعددهم مئة ألف بل يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فآمنوا وصدقوا بما جاء به تمتعهم الله في حياتهم الدنيا إلى أن انقضت آجالهم المحددة لهم فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون فاسال يا محمد المشركين السؤال إنكار اتجعلون لله البنات التي تكرهونهن وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهن أي قسمه هذه ام خلقنا الملائكه تائنات وهم شاهدون كيف زعموا ان الملائكه إناث وهم لم يحضروا خلقهم وما شهدوا ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ألا إن المشركين من كذبهم على الله وافترائهم عليه لا ينسبون له الولد وإنهم لكاذبون في دعوهم هذه. أصفى البنات على البنين. هل اختار الله لنفسه البنات التي تكرهونهن على البنين الذين تحبونهن؟ كلا ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم أيها المشركون تحكمون هذا الحكم الجائر حيث تجعلون لله البنات وتجعلون لكم البنين افلا تذكرون؟ أفلا تتذكرون بطلان ما أنتم عليه من هذا الاعتقاد الفاسد؟ فإنكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القول أم لكم سلطان مبين أم لكم حجة جلية وبرهان واضح من كتاب بذلك أو رسول فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم الذي يحمل لكم الحجة على هذا إن كنتم صادقين فيما تدعونه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة المستولين عنهم نسبا حين زعموا أن الملائكة بنات الله ولقد علمت الملائكة أن الله سيحضر المشركين للحساب سبحان الله عما يصفون تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به سبحانه من الولد والشريك وغير ذلك إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين فإنهم لا يصفون الله إلا بما يليق به سبحانه من صفات الجلال والكمال فإنكم وما تعبدون فإنكم أنتم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين لستم بمضلين من أحد عن دين الحق إلا من هو صال الجحيم إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب النار فإن الله ينفذ فيه قضاءه فيكفر ويدخل النار أما أنتم ومعبوداتكم فلا قدرة لكم على ذلك وما منا إلا له مقام معلوم وقالت الملائكة مبينة عبوديتها لله وبرأتها مما زعمه المشركون وليس منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة الله وطاعته وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّامُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنَّ نَحْنُ الْمَلَائِكَةُ لَوَاقِفُونَ صُفُوفًا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَإِنَّا لَمُنَزِّهُونَ اللَّهَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الصِّفَاتِ وَالنُّعُوتِ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون وإن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة مثلا لأخلصنا لله العبادة وهم كذبون في ذلك فقد جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فكفروا به فسوف يعلمون ما ينتظرهم من العذاب الشديد يوم القيامة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لرسلنا إنهم منصورون على أعدائهم بما من الله عليهم به من الحجة والقوة وإن الغلبه لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فتول عنهم حتى حين فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين المعاندين إلى مدة يعلمها الله حتى يأتي وقت عذابهم وأبصرهم فسوف يبصرون وانظرهم حين ينزل بهم العذاب فسيبصرون حين لا ينفعهم إبصار أفبعذابنا يستعجلون يستعجل هؤلاء المشركون بعذاب الله فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم وَتَوَلَّ عنهم حتى حين وأعرض أيها الرسول عنهم حتى يقضي الله بعذابهم وابصر فسوف يبصرون وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه سبحان ربك رب العزه عما يصفون تنزه ربك يا محمد رب القوه وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات النقص وسلام على المرسلين وتحية الله وثناؤه على رسله الكرام والحمد لله رب العالمين وثناء كله لله سبحانه وتعالى فهو المستحق له وهو رب العالمين جميعا لا رب لهم سواه